بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على العبد ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بحضراتكم في هذه المحاضرة وهي السابعة في شرح منظومة الأدب في الأداب الشرعية وكان وصل بنا الحديث أن المصنف رحمه الله تعالى أنهى الكلام عن أحكام الهجران أهل المعاصي وأهل البدع وفصل في ذلك بعدما انتهى من هذه المسألة شرع الآن فيما يخص السلام أداب السلام وهو تحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه لها أداب ولها احكام اعتنى المصنف الرحمة الله تعالى بتفصيلها نمشي ان شاء الله تعالى وفق الأبيات يقول رحمه الله تعالى وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي هنا يبين حكم ليش حكم القاء السلام أو البدء به وحكم الرد كن عالما أي علم إخلاص وتحقيق أن السلام أي ابتداء السلام والسلام هو تحية أهل الإسلام ومعناه في اللغة الأمان السلام هو من أسماء الله تعالى أيضا وفي التشهد نقول السلام عليك معرفا ويجوز أن ينكر ومعناه اسم الله عليك أو سلم الله عليك تسليما أو سلاما ومن سلم الله عز وجل عليه فقد سلم يقول رحمه الله وكن عالما أن السلام لسنة يعني سنة مؤكدة كما صرحت به الأخبار ونطق به كتاب الله عز وجل في قول سبحانه فسلموا على انفسكم تحية من عند الله فالسلام سنة عين سنة عين من المنفرد وسنة على الكفاية من الجماعة يعني إذا كان المسلم واحد او يعني ستسلم اللي يلقي السلام يعني انسان منفرد يسموه العلماء سنة عين سنة عين يعني تعينت عليه لكن هي سنة معروف أن السنة أقل من الفرض يعني لا يعاقب على تركها وسنة على الكفاية إذا كانت جماعة سنة على الكفاية إن كانت جماعة يعني إذا قام بها البعض سقطت سقطت المطالبة بها كسنة عن الباقين والأفضل السلام من جميعهم طيب هذا حكم الابتداء السلام أنه سنة قال وردك فرض أي كن عالما بأن ردك السلام الذي كان في الأصل هو سنة مسنون أن ردك وإجابتك ذلك السلام هو فرض فرض على الكفاية عن الجماعة وفرض عين على الواحد ولذلك نقول إذا ألقى عليك إنسان السلام وجب عليك واجب عليك الرد إلا ما سيأتي من بعض, من بعض الأشياء المستثناء قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال رحمه الله ليس ندبا بأوطدي يعني هذا الرد ليس مندوبا بل هو واجب وفرض خلافا لبعضهم بأوطدي أي ليس بأثبت وأشهر الشيء الوطيد اللي هو الثابت فأقول ليس بأوطدي يعني ليس ذلك بثابت يعني كأنه يرد على من قال انه مندوب اللي هو الإيش؟ اللي هو الرد فالاثبت والاصح ان الرد واجب وليس مندوبا وعلم منه أن الابتداء ليس بواجب يعني ابتداء السلام هو سنة وليس واجبا الواجب هو الرد وذكر ابن عبد البر ذلك اجماعا ان السلام ليس بواجب ابتداء السلام ليس بواجب وظاهر ما نقل عن الظاهريه أنه واجب من مذهب الظاهريه وذكر الشيخ رضي الله عنه أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين وفي مذهب أحمد وقد ورد إفشاء السلام وفضائله ورد فيه عدة أحاديث أحاديث كثيرة طبعا في السلام نذكر منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف ومن لم تعرف هذا حديث في الصحيحين حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وفي الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام أبخل وكمان طبعا في بعض الحديث أن أبخل بخلاء أن من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وكذلك هنا الحديث يقول أبخل الناس من بخلا بالسلام طيب ما هي فوائد السلام؟ ذكر العلماء للسلام فوائد. فوائد منها يعني شوف حتى يعني هذه الفوائد تفيدنا في إيش؟ أنك أنت لما تلقي السلام أو تجيب من القى عليك السلام يعني تستحضر من بعض هذه الفوائد تستحضر نيات يقولون منها أولا أنه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والفائدة الثانية أن منها الخروج من الحرمة على القول بوجوب ابتدائه يعني لو من قال بأن اللقاء السلام واجب فطبعا يقتضي ذلك الإيه؟ الإثم لو لم يلقي السلام لكن نحن قلنا الصحيح أنه عدم إيه؟ الوجوب ومنها الخروج من البخل أن الإنسان ينوي أنه لا يكون بخيلا ومنها أن يكون من الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن سلام ومنها أن بذله من موجبات المغفرة يا سلام كما جاء في الطبراني بصند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة بذل بذل السلام وحسن الكلام من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام واللسان لا يستهين بهذه الأمور يعني ويأخذها على هواه للأسف لما يكون في خصام بين اثنين أو بين جيران أو أصدقاء أو حتى أخوات وإخوة للأسف اخوان الشيطان ينزغ بين الأخ وأخيه وبين الولد وأبيه وأمه، فتجد أنه بخيل حتى بإلقاء السلام، ولو القي عليه ربما لا يرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، يعني لو أراد الإنسان لو استحضر هذه الفضيلة العظيمة لما بخل بذلك السلام لأنه في الأساس يعني هو المستفيد من هذا السلام بغض النظر عن هذا الإنسان الذي يعني بينه وبينه شحناء ومنها من فوائدها أنه يوجب المحبة بينه وبين إخواني المسلمين وهذا صحيح يا خواني. أفشوا السلام بينكم ألا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم شوف كلمة أفشوا يعني انشروه أنت لو دخلت مكان في مصلحة من المصالح أو في مكان مثلا عام أو مكان من الأماكن التي لا تعرف الناس اللي فيها وقلت السلام عليكم يعني بمجرد أن تلقي السلام ويرد عليك السلام تشعر بألفة سبحان الله كأن القلوب الناس يعني تكن في رحمة تنتشر بين بين قلوب الناس وكأن يعني الناس يكون بينهم تراحم وستجد لا شك أنك لا تُعدم من الناس الخير حتى وإن كان فيهم ما فيه ومنها ومن هذه الفوائد لنشر لأداء السلام أو القاء السلام أداء حق حق المسلم أداء حق أخيك اداء حق أخيك أخي المسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه هذا أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فايش فاتبعه ومن فوائده أولويته بالله تعالى يا سلام يعني الإنسان اللي بيبدأ بالسلام هذا هو أولى الناس بالله عز وجل لما في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا سنده صحيح قال إن أول الناس بالله من بدأهم بالسلام ولفظ الترمذي قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان ايهما يبدا بالسلام قال اولىهما بالله تعالى اولىهما بالله تعالى ومنها حيازه الفضيله يحظى يحظى لا شك ان الذي يبدا بالسلام يعني حاز الفضيله بخلاف الذي ينتظر ان يلقى عليه قال صلى الله عليه وسلم في كما رواه حبان بسند صحيح قال يسلم الراكب على ماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل إذا كان هما الاثنين ماشيين فمن بدأ منهما بالسلام فهو أفضل من الآخر ومنها إدراك الفضيلة في إفشاء اسم الله عز وجل السلام وفضل الدرجة بنشره ومنها دخول الجنة بسلام يعني بأمان أو متلبسين بسلام ومنها إحياء سنة آدم أبو ابي البشر عليه السلام فقد جاء في الحديث أنه لما في حديث الصحيحين أن الله عز وجل لما خلق آدم قال اذهب فسلم على أولئك على نفر من الملائكة وكانوا جلوسا فاستمع قال فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك الله سبحانه وتعالى أمر آذن أن يذهب ويلقي السلام على الملائكة جمع من الملائكة فقال السلام عليكم فقال السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله ورحمة الله قال مجاهد رحمه الله كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأخذ بيدي فيخرج إلى السوق يقول إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علي يا سلام صار هو الهدف الأساسي من خروج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ليش؟ هذا فقه الصحابة يا أخوان فقه الصحابة يخرج حتى يأخذ الحسنات ويشيع المحبة بين المسلمين فقال فأعطي واحدة وآخذ عشرا يا مجاهد إن السلام من أسماء الله تعالى فمن أكثر السلام أكثر ذكر الله تعالى يعني كمان يستحضر وهو يقول السلام عليكم يستحضر أنه بيذكر الله عز وجل ليست فقط أنت يعني عبارة عن شيء للبشر احنا قلنا السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى وإذا سلم الله على فلان فقد سلم من, الإيه؟ من الآفات ومن هذه الفوائد أيضا موافقة تحية أهل الجنة يا سلامي استشعر الإنسان أنه يوافق على الجنة اللهم اجعلنا منهم وإياكم يا رب فإن تحيات أهل الجنة فيها سلام قال الله تعالى تحيتهم وتحيتهم فيها سلام طيب نأتي با للبعض الإيه لبعض الأحكام الخاصة بهذا الإيه السلام الحكم الأول صفة السلام ما هي صفته أن يقول المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله ويرد عليه المستمع أو الذي ألقي عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب إذا قال وعليك أو وعليكم فقط هل يجزئه ولا لا يعني خلي بالك الآية بتقول إيش وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها واحد قال لك السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله فأنت قلت له وعليك أو وعليكم هل يجزئ ذلك أم لا طبعا الفقهاء يا بيتكلموا عن أقل ما يجزئ نحن لا نختلف طبعا أن الأكمل أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فحيوا بأحسن منها طيب يقول بعض العلماء هنا أنه, أنه إذا قال وعليك أو عليكم على تقدير أنه قدر يعني المبتدأ يعني تقدير الكلام وعليك السلام أو عليكم السلام فظاهر بعض كلام العلماء أنه يجزئه إذا نوى هذا التقدير وقد واستدل على ذلك ببعض الأدلة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وهو يصلي فقال له يا أبي فالتفت ثم لم يجبه كان سيدنا أبي رضي الله عنه في الصلاة ثم صلى يعني خفف في الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله هذا لفظ أبي السلام عليك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وعليك شوف في الحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط وعليك طبعا وارد هذا أنه سيأتي في اليهود وفي أهل الكتاب لكنا نتكلم الآن لو مسلم قال السلام عليكم هل يجزئ فقط تقول وعليكم فهذا الحديث يستدلنا به يقول ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك إلى آخر الحديث قال بعض العلماء فيه دليل على جواز قول الرد للسلام وعليك فقط لكنه ينوي التقدير يعني وعليك السلام وكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وهو في الصحيحين وهو أحد الوجهين للشافعية وظاهر كلام بعض الحنابلة أنه لا يجزئه ذلك لا يجزئه ذلك وكلام شيخ الإسلام ابن تيميه هناك كلام لشيخ الإسلام مقتضاه أنه يجزئ لأنه قال المضمر كالمظهر إلا أن يقال إذا وصله بكلام فله الاختصار بخلاف ما إذا سكت يعني يقول في احتمال أنه لو وصله بكلام آخر فله الاختصار يقول وعليك ألم أقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيش وعليك ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك يعني لو وصلها بكلام يكون إيه أخف أما لو قال وعليك ووقف فيعني في يحتمل أنه يعني لا يقبل في هذه الحالة ولولا أن الرد الواجب يحصل به لما أجزاء الاختصار عليه في الرد على الذمي لأن الذمي لما يلقي السلام يقول السلام عليك سواء قال السلام او السام يعني عشان يعني هي يعني ليست خاصه من يقول السام عليك يعني الدعاء عليه لكنه يقال عليك لما في أهل الكتاب طبعا هذا يجزي فهذا دليل من قال من العلماء أنه إيه؟ أنه يعني يجزئ في هذه الحالة. فالمسألة خلافية. طيب أيضا في مسألة أخرى قال ابن الأثير كانوا يستحبون تنكير الابتداء وتعريف الجواب. يعني كان طائفة من العلماء يستحبون لمن يبدأ بالسلام يأتي بهناك يرا يقول إيه؟ سلام عليكم ومن يرد عليه يقول وعليك السلام يعني بالالف واللام كأن يعني السلام هنا في الألف واللام عهديه العهد يا أخوانا العهد يعني المذكور يعني السلام اللي أنت لقيته علي وعليك يعني يرد إيه يرد عليك والمسألة يعني على جهة الاستحباب بعض العلماء ولكنها ليس ملزمة ولذلك قال في الاقناع من الحنابلة يقول يخير بين تعريفي وتنكيره في سلامه على الحي سلامه على الحي فرق يعني بين الحي والميت طبعا في هناك تحية أهل المقابر عند وزارة القبور يقول عند السلام على الميت فهو معرف السلام عليكم دار قوم من إيش مؤمنين لكن إذا ألقاه على الحيف فهو مخير في ذلك طيب الأمر الثاني انتهاء السلام ابتداء وردا هو بركاته يعني آخر السلام يعني لو ألقيت السلام كامل هتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك لو رد عليك يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال ويجوز أن يزيد الابتداء على الرد كعكسه طبعا الأصل وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أوردوها يعني لو قلت لك السلام عليكم ممكن تقول لي وعليكم السلام وتزود ورحمة الله وممكن تزود ورحمة الله وبركاته تزود يعني جملتين أو شيئين وإذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله ممكن ترد نفس الرد هذا او ممكن تزوده ايش وبركاته طب إذا اتيت بها انا كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سترد بنفس الايه <تصفيق> اخرها وبركاته يجوز العكس نعم يجوز العكس كيف يعني يجوز العكس يعني ممكن انا ابتدي اقول على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاخرها فيزيد المبتدئ و طبعا المستحب أن لا ينقص الرد يعني إما يساويها كما قال الله عز وجل أو ردوها إما ترد كما هي أو يزاد عليها في الرد قال ابن عقيل وآخره ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا ولا يستحب الزيادة عليها يعني قالوا لا يستحب أن يزيد على كلمة إيش وبركاته وان كان بعضهم يزيد في بعض الاثار ومغفرته لكن هنا صرح ابن عقيل أنه لا يستحب الزيادة عليها وهذا أيضا جاء نص على الإمام أحمد أنه سئل عن تمام السلام فقال هو قوله وبركاته وجاء في موطئ مالك عن ابن عباس أن السلام انتهى إلى البركة يعني آخر كلمة إيش وبركاته نعم قال النووي رحمه الله تعالى يستحب أن يقول المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع هذه مسألة أخرى يعني أنت بتسلم على واحد أنا الآن سأسلم على شخص واحد هل يشرع أن أقول السلام عليكم بالجمع أو أن أقول السلام عليك بصغة المفرد قال النووي رحمه الله تعالى يأتي بهذه أو بهذه يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى إن كان المسلم عليه واحد واحدا ويقول المجيب عليكم السلام بالجمع أيضا وأكمله هو. ذكر الرحمة والبركه ابتداء وكذلك في الايه الجواب واقل السلام السلام عليكم يعني الكلمتين هؤلاء وأوسطه ذكر الايه ذكر الرحمه قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في هذه المسألة انك انك لما تلقي السلام على شخص واحد بصيغه الجمع قال فإن كان واحدا فينوي ال المسلم ينوي ملائكته حيث اتى بميم الجمع يعني ما يكون قصد التعظيم طبعا في في ناس يعني يصلح لهم الايه التوقير والتبجيل لكن احنا بنتكلم على المعتاد أو الانسان العادي قال ينوي انه يعني يجمع معه الايه الملائكه طيب ايضا مساله الواو زياده الواو وعليكم السلام اوجب بعض الحنابل زياده هذه الواو في الرد لان لما يرد ما يقولش عليك السلام لا يقول وعليك او وعليكم فطيب فإن حذف هذه الواو إذا قال عليك السلام عليكم فهل يكون الرد صحيح ومجزئ ولا لا؟ هذه مسألة خلافية قال, قال الطائفة منهم المتول من الشافعية لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد وذهب الطائفة إلى أنه صحيح يبقى محل الخلاف متى إذا حذف الواو أما اذا الواو موجودة ما في خلاف إنه مجزئ وذكر بعض الحنابل أنه واجب وهو قول الشافعية والقول الأشهر هو عدم الوجوب يعني عدم وجوب زيادتها القول الأشهر هو أنها ليست واجبة وهو مذهب الحنابل واستدل على ذلك السفرين رحمه الله تعالى في حديث الصحيحين حديث آدم في تسليمه على الملائكة قال السلام عليكم فقالوا له عليك السلام الرواية ما فيها, فيها شواو ولأن الله تعالى قال في قصة إبراهيم قالوا سلاما قال إيش قال سلام بدون واو طيب السلام على الجماعة في خلي بالك في بعض الناس يكره القاء السلام عليهم إحنا قلنا القاء السلام سنة لكن في حالات يكون مكروه ليش ليس لا لشيء في السلام او انه هذا الإنسان في شحناء لا لكن هو منشغل بشيء أو هو في موقف أو في هيئة معينة لا يحسن منه أن يذكر الله عز وجل أو أن ينشغل بذلك منهم المتوضع كرها السلام على الإيه؟ المتوضع وهذا جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرض على بعض الناس وهو يتوضع ومن في الحمام ومن في الحمام المعروف الحمام طبعا يكون فيه انشغال الإنسان أو في قضاء حاجته بذلك ومن يأكل يسنان منشغل بالأكل طبعًا لو ألقى عليه السلام وجب الرد هو يعني هذا وجه الكراهه انك انت ممكن تشغله بشيء هو ستوجب عليه شيء وهو كان في حل منه أو يقاتل الإنسان في المعركة أو على تال هذه بتحدث كثير خطأ يكون مثلا دخل بعض الشباب في المسجد ويجدون الشيخ مثلا يقرأ القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول السلام عليكم يعني يقطع التلاوة ليرد الإيش السلام وعلى ذاكر وعلى ملبن مش قول بالتلبية ومحدث يحدث الناس وخطيب وواعظ وعلى مستمع لهم حتى الإنسان منصت لهم لا, يعني لا يستحب في هذه الحالة القاء السلام عليه ومكرر فقه ومدرس وباحث في علم ومؤذن ومقيم يعني في حال وإقامته ومن على حاجته ومن هو مع أهله في فراشه أو مشتغل بالقضاء ونحو ذلك فكل هؤلاء يكره السلام عليهم في هذه الأحوال التي يتلبسون بها بهذه الأمور التي تشغل الزهن وتشغل الإنسان فمن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام قال العلماء لا يستحق جوابا لا يستحق جوابا يبقى إذن بعض العلماء قال في هذه الحالة لا يجب عليك الرد إذا كنت من أهل هذه الأحوال وقد ورد النص في بعض هذه والبقية بالقياس إيه عليها نعم وإذا انتفى الوجوب طبعا احنا بقول يعني العلماء قالوا بعدم وجوب بالرد في هذه الحالة لكن طبعا هو جائز أو مستحب يعني لرد الإنسان ما فيه أي مشكلة هذا هو الأصل أنه يرد طيب وفي مواضع يكره الرد خلي بالك المواضع اللي ذكرتها الآن يكره الابتداء بالسلام طب في مواضع يكره الرد فيها يكره الرد فيها يعني الأصل انك لو ألقي عليك السلام وأنت من أهل هذه الأحوال الأصل ان الرد السلام هنا يعني أصبح غير واجب عليك إنما هو يكون مستحب أو مباح طيب وفي حالات يكره فيها بقى يعني في حالات يكره عليك يعني إذا ردت فعلت مكروها كالذي يقضي حاجته إنسان في قضاء حاجته هل يرد ويقضي حاجته ويذكر اسم الله السلام واسم الله عز وجل ولعل مثله ايضا من كان في فراش اهله يعني يخلو بهم تمام طيب ويحرم ان يرد وهو في الصلاه لفظا وتبطل به الصلاه يعني لو رد السلام حقيقه انسان القى عليه السلام وهو داخل الصلاه فقالوا عليك السلام بطلت ايه صلاته لانه من كلام الناس وليس من ذكر الله عز وجل اما مساله الاشاره فيها خلاف بعضهم كره أنه يشير إليه لكن هذه الصحيح أنه لا كراها لأنها جاءت في الأحاديث الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه من أصحابه وهو في الصحيحين وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن عمر إشارة يعني ممكن أن تصلي النافلة رد عليك إنسان ترد عليه بالإشارة بدون طبعا التلفظ وعلى صهيبك مراه الإمام أحمد والترمذي أما إن رد عليه بعد السلام فحسن أيضا ورد في حديث عن ابن مسعود يبقى إذا من سلم عليه في الصلاة إما أن يرد بالإشارة أو ينتظر إلى بعد الإيه؟ بعد أن ينتهي من الصلاة فيرد طيب وإن لقي طائفة فخص بعضهم بالسلام كره هذا من المكروهات هذا تحدث كثيرا يعني واحد يمشي وقابل أربعة من الرجال أو أربعة هو مثلا متصالح مع اثنين أو يعرف اثنين ومتخاصم مع الباقين لا تخص بعضهم الق السلام على الجميع كيف اخص واحد ولا كيف اخص ما ممكن أقولك مثلا انا رايت مثلا محمد وزيد وعمر اقول السلام عليك يا محمد هذا فيها ليش لان هذه سبحان الله رغم انه يفشي المحبه والود لكن مثل هذا التصرف قد يجعل من لم يخص بالسلام أو يلقى عليه السلام يعني في قلبه شيء تجاه هذا الإنسان طيب وايضا من المكروهات مما ذكره علماء الحنابلة كراهه السلام على المرأة الأجنبية غير العجوز وووالبرزة البرزة اللي هي يعني المرأة التي ليست مخبأة اللي هي يعني تعتاد اختلاطها بالناس لأجل يعني عملها أو نحو ذلك يسموها ال البرزة أو المتجلة قال هذه لا يكره عليها العجوز أو البرزة فإن سلم على شاب شابة على رجل إن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم هو لم يرد عليه يعني في بعض العلماء فرق بين إيه أن يلقي أو, او المرأة هي اللي تلقي السلام قالوا لو هي القت وجب أن يرده عليه وإن سلم هو لم ترد إيه عليه قال ابن الجوزي المرأة لا تسلم على الرجال أصلا طبعا هذه المسألة فيها, فيها تفصيل لأن هنا عطاء الخراساني روي عنه أنه قال ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام طبعا كل هذا أخوانا كراهة الفتنة على الشواب بدون الكبيرة قال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي ولا يجيب دعوته يعني إذا كان إنسان لا يجيب دعوة المسلم ولا يصلي يعني هذا مما يعاقب به أنه لا يلقى عليه السلام كما قلنا إلقاء السلام في الأصل سنة يعني لا يعاقب الإنسان عليه ابتداء طيب سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام يعني هو ألقى عليهم السلام ولم يردوا عليه فقال يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم العزو بالله كأن يعني من وجب عليهم رد السلام ولم يردوا ما فيهم واحد رد كان هذا الموقف تلحقه اللعنة والعزو بالله وفي الأدب ابن مفلح يقول رحمه الله تعالى يجزي أرد واحد من جماعة خل بالك يعني هو في المذهب عند الحنابلة أن رد السلام فرض إيه؟ فرض كفاية يعني واحد سلم على جماعة هل يجب على الجميع الفرض على الجميع يرد لا ممكن بعضهم يرد تمام فقال يجزي أرد واحد من جماعة ويشترط أن يكون مجتمعين خل بالك ما هو الجماعة دي أيضا لها, لها أكثر من كيفية ممكن يكونوا في مكان واحد خلاص واحد منهم يكفي فأما الواحد المنقطع خلي بالك ممكن يكونوا هم في مكان وفي واحد بعيد عنهم طيب إذا هو ألقى على الجماعة إذا كان المسلم ألقى على هذه الجماعة ولم يرد ولا واحد منهم ورد هذا الإنسان البعيد هل يجزئ سلامه ولا لا لا يجزئ لا يجزئ سلامه إذا كان منقطعا وبعيدا عنهم لابد إن واحد منهم هؤلاء الذين ألقي عليهم السلام وإلا أثموا جميعا طيب ورد السلام هو في الحقيقة أيضا سلام لأنه يجوز بلفظ سلام عليكم فيدخل في العموم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردو أو فسلموا على أنفسكم يدخل في ذلك من ابتدأ ومن يرد طيب وإنما لم يسقط يعني وجوب الرد برد غير المسلم عليهم لأنه ليس من أهل الفرض هذه مسألة أخرى أنت سألقيت السلام على ناس مسلمين وفيهم إنسان غير مسلم، فكل المسلمين لم يرد عليك ورد هذا الإنسان الغير مسلم أو الكافر، هل هنا سقط الوجوب؟ لا لم يسقط الوجوب، ليش؟ لأن هذا الكافر ليس من أهل ليس من أهل هذا الفرض، هو الفرض هنا واجب على المسلمين، تمام؟ كما لا يسقط الأذان من أهل بلدة بأذان على بلدة أخرى إذا قلنا الأذان فرض كفاية. فما ينفعش أن واحد يأذن في خارج البلد ويقول له يسقط, يسقط الفرض عن أهل البلد الذين امتنعوا عن الأذان طيب مسألة السلام على الصبيان يجوز طبعا السلام على الصبيان بل هو الأفضل تعليما لهم وتأديبا لهم قال بعضهم يستحب وطبعا بعضهم استثنى او يعني ذكر الحدث الوضيء يعني الولد اللي هو الـ الـ الجميل هو اللي يشبه مثل البنت يعني يخشى الفتنة منه فقال الشيخ السلام ينبغي أن ينبني ذلك عن مسألة النظر إليه يعني إذا خشى الافتتان بالنظر إليه فيكره أن, إيه؟ أن يلقي عليه السلام وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الصبيان في أحاديث صحيحة كقول أنس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا ومر أنس على صبيان فسلم عليهم طيب مسألة مهمة جدا ممكن لما يحصل خصام بين اثنين واحد يلقي على الآخر السلام ما يسمع الرد وبعدين لما يجي يتعاتب معاه يقول له أنا لقيت عليك السلام وانت ما رديت علي يقول لا أنا رديت يقول لك بس ما انت ما سمعتنيش هل هذا يسقط الوجوب عنه لا نقول هنا يسن أن يرفع صوته بابتداء السلام ليسمعه المسلم عليه ومن سلم أو رد عليه فانه يعني يرد أيضا فيسمعه السلام لا يخرج من لا يسقط عن نفس الوجوب إلا إذا اسمع المسلم لأنه في الأساس يجيب هذا الإنسان الذي ألقى عليه السلام طيب سلام الاخرس في إنسان ما يتكلم كيف يرد بالإشارة بالإشارة إذا علم بمن يسلم عليه أيضا في بعض المواضع لا يرفع صوته إذا كان مثلا وسط ناس نيام يخاف يعني إيقاظهم أيضا لو سلم على إنسان على بعد ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانين يعني لقيت انسان من بعيد لو قلت له سلام عليكم ما يسمعك فأشرت له من بعيد ثم تقارب عليك تقارب تقارب إلى أن التقى هنا يسن لك أن تسلم عليه ثانين وتسمعه السلام ولا يترك السلام إذا غلب على ظنه عدم الرد لا يترك السلام ان غلب على ظنه يعني انت بتسلم على واحد وتظن انه لا يرد